بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سي قاف كذلك يحيي اليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم 117. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم 118. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفعون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم 119.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 وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْقِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٌّ وَلَيٌّ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 117. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 118. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 119. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء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 أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثًا الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ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 119. وما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 110. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 111. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى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 116. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي 117. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة